119. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 110. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى